الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وَالْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالْزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ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 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبذون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم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 تابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن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 الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه. الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية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 ولكن كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم مفلحون يقولوا سمعنا وأطعنا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا يكونوا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 وَأَدَّى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَقْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اضْطَالَّهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اضْطَالَّهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا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 وَتَوَافُونُوا عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ